فَنَادَوْا وَلَا تَحِينَ مَنَصّ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلهًا واحدًا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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده, ولي نعجة واحدة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 ما هم وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وظن داود أنما فتنه فاستغفر وربه وخرّكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن نله عندنا لز الفاء وحسن ما يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس, فحكم بين الناس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 وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنكُمْ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 قال رب اغفر لي واهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له ريح تجري بأمره رخا حيث أصاب والشياطين كلبناء وغواص واخرين مقورنين في الاصفاد هذا عقراء اناث من او بغير حساب وان له عين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 وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا وضعفنا فينا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 ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إني يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إن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 11. إلى يوم الوقت المعلوم 12. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 13. إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول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 ولا تعلمن نبأه بعد حين